يا صاحبي كلمات الشاعر سعد بن جدلان الأكلبي يا صاحبي خل قلبي يدله احلى لا يا صاحبي خل قلبي يدله احلى لا القلب لا من موضوعك يا احلي موضوعك يا احلي القلب لا من موضوعك يا احلي موضوعك يا احلي أنا إلى جيت قدمي صابني حاله أنا إلى جيت قدمي صابني حالة جوارحك اللي عنك تشرح لي عنك تشرح لي جوارحك اللي أبوها عنك تشرح لي عنك تشرح لي أعرف ملامح عيونك وجهة تعناله أعرف ملامح عيونك وجهة عناها. لا صار من تاب صادق لا تلمح لي، لا تلمح لي. لا صار من تاب صادق لا تلمح لي. الوضع مزري ويوسف له وارث له الوضع مزري ويوسف له وارث له حاول على وضع يا لك ويصلح لي لك ويصلح لي حاول على وضع يا لك ويصلح لي لك ويصلح لي ما تعتبرني ذكي منتبه على باله ما تعتبرني ذكي منتبه على باله وللا تعتبرني غبي مره هو الضحلي مره هو الضحلي وللا تعتبرني غبي مره هو الضحلي مره هو الضحلي اليام على ذا الوضع والحالة اليام انا على ذا الوضع والحاله, والحالة تقودني للخطا واخطئ وتسمح لي واخطئ وتسمح لي تقودني للخطا واخطئ وتسمح لي واخطئ وتسمح لي شبكة ملامح